وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ثوب الكفار ما كانوا يفعلون